ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَـ يَغْتَرُّ قَوْمُهُ مَسْؤُمَ أَن فُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَالنَّجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ نَشَأٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخُونُ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُ انتم حين بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في ثنوبكم والله عليم بذات الصدور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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لمن اذا ضربوا في الارض او كانوا جزءا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ